بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابل كالنا سوف تعلمون ما كلا سوف تعلم كلا لو تعلمون علم يقين لا ترون الجحيم ثم لا قَيِّل ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ